شيئا حرم عليكم الشرك لا تشركوا به شيئا كائنا من كان وهذه الآية كالآية السابقة في الوصايا في من يستحق البر لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فأمر بعبادته وجتنا بالشرك وأمر بالإحسان إلى الوالدين أن هذه تسمى تفسيرية وليست مصدرية أن تفسيرية وليست مصدرية أي أن أن تفسير لما قبلها يعني ما بعدها تفسير لما بعدها تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ما هو الذي حرم ربنا علينا ألا تشركوا به شيئا لا تشركوا به شيئا هذا الحرام المحرم ألا تشركوا يعني إذا وقعت في الشرك وقعت في الحرام إذا اجتنبت الشرك اجتنبت ما حرم الله عليك قال ابن مسعود قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى فليقرأ قوله فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله إلى قوله تعالى وأن هذا فراطي مستقيم قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد وهو هذلي رضي الله عنه وكان رضي الله عنه صغير قصير القامة ضعيف الجسم ناحل الجسم وكان واقفا في الهواء مرة ف. أن الريح حركت رجليه لأنه ضعيف فتناظر الصحابة رضي الله عنهم تعجبا من حاله وضعفه فقال تعجبون من ضعف ساقيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد رضي الله عنه وهذا من الأدلة التذل بها بعض العلماء على أنه قد يوزن الشخص ويوزن العمل ويوزن الصحف التي كتب بها يوزن العمل ويوزن الشخص نفسه وتوزن الصحف فوزن الصحف مثل موضوع صاحب البطاقة طاشت السجلات وثقلت البطاقة وعبد الله بن وسعود رضي الله عنه على خفة ساقيه أثقل في الميزان من جبل أحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكان من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه أرضاه ومن فقهاء الصحابة ومن المكسرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه يعني وصية هذه ما تغيرت وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وصى بشيء مخصوص وإنما وصى بشرائع الإسلام وصى بالإسلام لكن هذه جامعة وصية جامعة بثلاث الآيات هذه يقول من أراد أن ينظر إلى الوصية كأنها مكتوبة وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر علي رضي الله عنه ما كتب وصية خاصة وإنما استنتاج من ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه جامعة ومات عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل فيها نسخ ولا غيره من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه يعني كان كأنه ختم عليها بختمه. عليه الصلاة والسلام هل يقرأ هذه الآيات الثل... الثلاث قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات فالشاهد فيها قوله ألا تشركوا به شيئا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا لا تشركوا بربكم شيئا كائنا من كان كالآية السابقة في النفي أي معبود من دون الله ثم تابع جل وعلا في الآيات الثلاث الوصايا التي فيها سعادة العبد في الدارين وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين معاذ بن جبل رضي الله عنه أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة يتقدم العلماء رضي الله عنه فهو من خيرة علماء الصحابة رضي الله عنهم وكلهم خيار لكنه من من أعطي الفقه رضي الله عنه وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل وهو توفي رضي الله عنه بطاعون عمواس شهيد وعمره فوق الثلاثين يسيرا رضي الله عنه أرضاه فتوفي وهو شاب وفقيه وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وداعيا إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه يقول رضي الله عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار انظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار في المدينة وهو أفضل الخلق على الإطلاق ولا يركب وحده يردف عليه أثنين يركبون على الحمار النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ يركب خلفه وفيه فضيلة معاذ رضي الله عنه ياركم مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد في حديث غير هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله اني لا احبك يقسم عليه الصلاة والسلام وخمره الصادق المصدوق إني أحبك يا معاد فقال معاد رضي الله عنه وأنا والله يا رسول الله إني أحبك ثم قال له لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهذه ليست خاصة لمعاد النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصى فردا من أفراد الصحابة فالوصية للأمة قاطبة ما نقول هذه لمعاد خاصة لنا كلنا لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهنا قال له يا معاد أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل معاد يسأله ليخبره لأجل ينتبه لأن الشيخ مثلا يقول لتلميذه ما معنى كذا وهو يعرف أن التلميذ ما يعرف معناها لكن لأجل يقول أرشدني أو علمني أتدري ما حق الله على العباد ما هو الحق الواجب لله جل وعلا على عباده وما حق العباد على الله أما حق الله على العباد فهو حق واجب فما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون فحق الله على عباده أن يعبدوه لكن حق العباد على الله ليس بحق واجب وإنما حق تفضل الله جل وعلا به على عباده كتب على نفسه الرحمة تفضلا منه وإحسان وأما حق, العبد حق الله على العبد فهو حق واجب وحق العبد على الله حق تفضل الله جل وعلا به حق وعده الله جل وعلا لعباده والله لا يخلف وعده ماذا قال معاذ قلت الله ورسوله علم، وهذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن معاذ رضي الله عنه يعرف أن النبي ما صاله عن هذا الشيء إلا وهو يعلم هذا وهو سيجيبه سيفيده فقلت الله ورسوله أعلم لكن إذا سئلنا الآن عن شيء مثلا لا نعلمه ما يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم وإنما نقول الله أعلم لأن الرسول ميت إنك ميت وإنهم ميتون فالعلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله وحده وأدب معاذ رضي الله عنه ما قل أدري قال الله ورسوله أعلم كلام حسن قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا حق واجب يجب على العبد أن يعبد ربه وحده لا شريك له وحق العباد على الله والعباد ليس لهم حق واجب وإنما حق تفضل وحق العباد على الله أن يعذب من لا يشرك به شيئا لأن هذا تفضل من الله جل وعلا والله جل وعلا لا يعذب من لا يشرك به بفضله وإحسانه وإلا لو عذب الخلق كلهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم لأنه لو حاسبهم وقاصهم كل واحد منهم مقصر في حق الله جل وعلا فيستحق العذاب ما يكون مظلوم لأنه مهما أوتي من وعمل من العبادة ما يستطيع الكمال واستفى حق الله جل وعلا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس يعني هذه بشارة عظيمة هذه بشارة كبرى أن المرء إذا عبد الله جل وعلا حقا أن الله لا يعذبه قال لا لا تبشرهم فيتكلوا يعني يضعفوا عن العمل يجتنبوا الشرك ولا يزيد في العمل لا يتقرب إلى الله بالعمل الكثير يضعف وكيف أخبر معاذ رضي الله عنه أخبر بهذا الحديث عند موته يقول العلماء تأثما يعني خروجا من الإثم لأن من كتم علما الجمه الله برجام من نار وهذا علم غزير فمعاذ رضي الله عنه أخبر به عند موته وإلا ما سارع في الإخبار به امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى دنو أجله خشي أن يموت هذا العلم عنده فنشره في الناس رضي الله عنه أرضاه لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين يعني هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما من السنن فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما يصلح ما يصلح الحين الكلام مشترك للناس قلنا اش ترى كان عندك شيء مكتوب عطني اياه عندك شيء مكتوب عطني اياه وضح له يا يقول السائل ما الفرق بين صلاة الاشراق والضحى ما الفرق بين صلاة الاشراق وصلاة الضحى لا فرق يعني تسمى صلاة الضحى ركعتان يركعهما من الضحى كما جاء في الحديث الصحيح وورد في بعض الاحاديث صلاة الشروق او الاشراق او نحو ذلك يعني إذا جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس وترتفع قيد رمح فيصلي ركعتين هاتان الركعتان سمهما صلاة الأشراق أو صلاة الضحى أو صلاة الشروق وهما سنة وتجزي هاتان الركعتان عن ثلاثمائة وستين صدقة على ابن آدم لأن على كل سلام من أحدنا صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس وهذه الصدقات بحمد الله ليست كلها صدقات مالية بل كل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحاء يسأل عن تكرار العمرة المقيم بمكة إذا رغب في العمرة يخرج إلى الحل يحرم من الحل ويدخل مكة بعمرة كان أنس ابن مالك رضي الله عنه إذا حمم رأسه يعني سود رأسه وراد حلقه لا يحلقه حلق عادة وإنما يحلقه عبادة رضي الله عنه كان يخرج إلى الحل فيحرم وأما من أتى بعمرة في وقت قريب فما يحسن منه الخروج ليأتي بعمراه فإن أتى بالعمرة ثم سافر إلى مكان ما ورغب في العودة إلى مكة فيدخلها محرما بعمرة عن نفسه أو عمن شاء يقول شخص مسافر ودخل مع امام مقيم يصلي العصر بنية صلاة الظهر فهل هذا صحيح؟ الاولى اذا دخل مع الامام الذي يصلي صلاة العصر والمسافر ما صلى الظهر يدخل معه بنية صلاة العصر هي الحاضرة الان ثم بعدما يسلم الامام يقوم ويأتي بصلات الظهر التي فاتته ثم هل يلزمه أن يعيد صلاة العصر لتكون بعد الظهر أم لا يلزمه قولان للعلماء فإن دخل بنية صلاة الظهر ثم أتى بصلاة العصر بعد ذلك فلعلها صحيحة إن شاء الله لعدم اختلاف الأفعال بين الصلاتين ولنعلم أن المسافر إذا دخل مع مقيم فإنه يلزمه الإتمام ولا يجوز له القصر حينئذ لأنه يجب أن يتابع الإمام فما دام الإمام يتم فلازم أن تتم إذا صليت معه في بعض البلاد الإسلامية يؤدى المغرب بعد الغروب بخمس دقائق تقريبا هل يفطر الصائم في وقت الغروب أم في وقت الصلاة وقت الغروب هو وقت الإفطار لكن على المرء أن ينتبه لأنه قد يتصور وداخل المدن أنها غربت الشمس تحتجب الشمس بالمباني والجبال ونحو ذلك وهي لم تغرب فلا يستعجل ظن منه أنه غربت وإنما يتبع من معه ما دام أنه يؤذن يعني بعد التأكد والخمس الدقائق وثلاث الدقائق ليست فرق لا تؤثر وإنما زيادة احتياط وتأكد قد يستعجل فيفطر والشمس موجودة لو ارتفع لمكان عالي فعلى المرء أن لا يستعجل ولا يحرص على مخالفة من حوله، ما دام أنه أنها من باب التأكد وليست مخالفة للسنة فلا يشد عم من معه. يسأل عن حلق اللحى لضرورة القصوى. أولا إعفاء اللحية واجب، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أعف اللحى، أكرم اللحى، أرخ اللحى، خالف المجوس، خالف المشركون، خالف اليهود، وأحفش الشوارب هذا هو السنة وهو الواجب على المسلم. إذا اضطر ضرورة كأن يكون في مكان ما إذا أعفى لحيته حبس وضرب وأوذي واتهم باتهامات هو بريء منها لكن لما يرون عليه من هذا الأثر فيتهمونه بأمور فحينئذ يكون حلقها ضرورة والله جل وعلا عذر من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان تخلصا ممن يؤذيه يقول شخص يريد ان يغتسل من الجنابة ويغتسل للنضافة فبماذا يبدأ؟ إذا أولا لا بد من نية رفع الحدث. نية رفع الحدث أكبر أو أصغر لا بد ينويه فإذا نوى رفع الحدث الأكبر بالاقتسال يكفيه للنظافة ورفع الحدث إذا نوى النظافة مثلا أو التبرد مثلا ما كفاه عن رفع الجنابة فمثلا شخص عليه جنابة واغتسل بنية التبرد نسي فلما انتهى من اغتساله ظن ان هذا الاغتسال يكفيه عن رفع الحدث وليس كذلك لانه اغتسل بنية التبرد فلا يكفي ومثل هذا مثلا من غسل يديه ووجهه وللأكل او لغير ذلك فلما غسل يديه وغسل تمضمر والسنشق وغسل وجهه مثلا وغسل يديه قال في نفسه أحسن كمل أجعله وضو ما يصح لأنه حينما غسل يديه ووجهه ما غسلهما بنية رفع الحدث الأسقر وإنما غسلهما بنية التبرد أو النظافة أو لأجل الأكل أو نحو ذلك فإذا نوى رفع الحدث كفاه عن كل شيء وإذا نوى التبرد أو نوى النظافة أو نفى إزالة الوسخ أو الصبغ أو الغراء أو شيء ما ولم ينول اغتسال لرفع الحدث فلا يكفيه ذلك. قول أتيت من المغرب بالطائرة وأحرمت بنية العمرة لكن لا أعلم هل تجاوزت الميقات أو لم أتجاوز ما دام أنك أحرمت حينما أمرت بالإحرام بالطائرة أو بالباخرة أو بالسيارة ووجهت بأن تحرم منها هنا وأنها كحاذيت الميقات فليس عليك إلا هذا والحمد لله فإحرامك صحيح حينئذ إن شاء الله ولا تسأل عن شيء أنت منه معافى والحمد لله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع